بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين لَا يَمْنَعُهُ مَن يَأْكُلُ وَيَتَمَتَّعُ وَيُنْهِهِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَلَا تَسْتَأْخِرُونَ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَدِينُونَ لَوْ مَا كُنَّا بِاللَّائِسَةِ فِتْنَةً مِنَ الصَّادِقِينَ لا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا قَبْلَ كَثِيرٍ مِنَ قبلك في شيع الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ يَصْنَعُهُ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَأَرْسَلْنَا فَتْحَنَ عَلَيْهَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَوَلَّيْنَا بِهِ عَرْجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ نَسْحَرُ عَلَقَ جَعَلَ لَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا نَهَارَهَا وَلَيْلَهَا وَأَرْسَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُنْشَآتٍ إِلَّا نَهَارًا يَغْشَاهُ ظَلَامٌ مُبِينٌ وَأَنْشَأْنَا أَرْضَهُمْ هَامِدَةً فَأَنْهَأْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ مَّا لَسْتُمْ لَهُ بَخَاضِقِينَ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 وأرسلنا الرياح نواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بقادمين وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْبِلِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قال اطال يقلقون ان شان من صال من حمر مسنون والجان خلقناه من طين قابل من نار السموم فَإِذْ خَلَقْنَا رَبُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي قَائِمٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ مِن حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُودٌ سَالِمٌ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبريس ما لك ألا تكون مع الساجدين قَلَّ لَمْ أَخْلُقْ لَهُ أَسْدَلَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْفَعٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهَ لَحَافِظًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال ربك آذلني إلى يوم مبعثول قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا أَغْوَيْتَ مِنَ الْقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ لَأَضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إن عبابي ليس لك عليهم سلطان إلا من استبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن عبابي ليس لك عليهم سلطان المتقين في جنات وعيون يخلونها بسلام امنين وما نحن ما في صدورهم من غير اخوان على سرر متقابله لا يمسون فيها لحظ و ما هم من هابها رجيل نذبح عبادي هم امي هل الغفور الرحيم وان نعاذ به والعذاب الالمي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغنان عليم قالوا ابشروا قومي على ان السني الكبر فدمتم محرون قالوا بشر ماكم الحق فلا تفم من القانطين قال ومن يقنض من رحمه ربه الله والليل قال فما خطبكم ايها المسرون اول لَمَّا جَاؤُوهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَضَرْنَا إِنَّ هَٰذَا مِنَ الْغَاوِلِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا أَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالوا بل إن ما كنتم فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنما لصادقون فاسر بجاهلك رقبع من الليل والسبع أبداره ولا يلتفت منكم أحد وابدو حيث تمرون وَقَالَيْنَا اِذْ يَدْعُ ذٰلِكَ الْأَمْرَ أَمْ نَذَٰهِرَهَا لَا نَقْضُ الْمَضِئِينَ وَجَاءَ ابْنُ الْمَدِينَةِ يَسْتَشْرُونَ أَرَأَيْنَهَا قَيِّ فِي فَلَا تَصْبَحُنْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْذُلُنْ قَالُوا أَوَلَمْ نَحْكِ عَنِ الْعَالَمِينَ أَلَمْ نَأُ لَائِدَنَاتِ إِن كُنْتُمْ فَ لا مُرْقِئَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَقْبَلَتْهُمْ صَيْحَةُ مُصْرِخِينَ فَجَعَلْنَاهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَذِكْرٌ لِّلْمُقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اتقربنا منهم وانهم لا للايمان مبين ورقمكم لما اصحام حذر المسلمين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ دُيُوتاً آمِنِينَ فَأَقْبَلَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ كَمَا أَخْرَجَ عَنْهُمْ لَكَانُوا يَكْتُمُونَ وَمَا قَدَرْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تَصْفَحُ الصَّفَحَ الْجَمِيلِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَرَفَضْتُ أَنَّكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَنُذُّ النَّعَيْنِ كَلَّا مَا نَتَّحْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضِمْ جَمْعَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَمَنْتُ مَرِيرُ الْمُبِينِ كَذَٰلِكَ أَدُلُّ عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِيدًا يَوْمَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ فَاجْمَعِ اَمَّا كَانُوا يَحْمِلُونَ تَصْدِعُ بِمَا تُلْقِي وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَوَّكَّلْ عَلَيْنَا إِنَّا رَءُوفُونَ فلا قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتي يقين